الاجتماع على الجهاد والاجتماع على المعروف عن المنكر والنهي عن المنكر ونحو ذلك من مصالح الأطمان ومن صور المجماعة اجتماع المسلمين بعامتهم وخاصتهم على أي أمر من الأمور التي تجلب لهم مصلحة أو تدفع عنهم مفتوحة وتتمثل الجماعة أيضا بكل زمن وبكل حال وبكل مكان وكل وضع بحسب الحال الذي عليه أمر المسلمي فأحيانا تكون الجماعة الخليفه ومن معه من أهل الحل والعرض أو الإمام أو الوالي أو السلطان ومن معه من أهل الحل والعرض وهذا هو الأغلب في صور الجماعة العامة التي تحقق مصالح العظم للأمة وهو من أعم المعاني أن يكون الجماعة تتمثل بمن له ولاية المسلمين العامة ومن تحت امرته من العلماء والولاة والقوات والوجهاء ورؤساء الأشائر والمسؤولين ومن والوزراء ومن جرى مجراهم ممن رأيهم مؤثر في مصالح الأمة وهذا من أجمع المعاني العامة للجماعة في مفهومها العملي العام في مفهوم لها العملي العام وهناك من المفاهيم أيضا الجزئية ما سيأتي ذكره إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم لكن أيضا أحب أن أشير إلى بعض النقاط فيما ورد من هذه النصوص وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بعد التفسيرات من أهمها التفسير العام الشامل في أن الجماعة ما كان عليه نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا يعني في جميع الأمور في جميع الأمور في أمور الدين وفي أمور الدنيا أيضا وفي أمور المصالح بعض الناس يظن أن, أن مفهوم الجماعة متوجه إلى الفرائض والسنن فقط لا بل مفهوم الجماعة يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الاعتقادية والعملية العلمية والظاهرة والباطنة والمصالح الأم الأمة العظمى وغيرها كل ذلك يعني ينطبق على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في أمورهم العامة هذا أمر الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الفرق من مفهوم الجماعة في حديث الافتراق وهذا يعني أنه في أغلب مفهومات الجماعة تخرج الفرق في كل مسائل الدين تخرج الفرق لكن أحيانا في بعض مصالح الدنيا قد تدخل الفرق في مفهوم الجماعة مفهوم دخولا غير مباشر معنى دخول ضرورة كان يدهم البلاد عدو مشترك في بلد فيها من أهل السنة ومن غير من أهل الأهواء فإذا على الجهاد فهم في هذه الحال جماعة لكنهم ممثلون بأهل السنة والجماعة ما دامت الرأي لهم من هو فمن هنا لا اعتبار لهم من حيث النوع إنما الاعتبار لهم من حيث العدد ومن حيث الوجود فإذا قد يعد يعني أحيانا أصحاب أهل الأهواء فيما يتعلق بالضرورات قد يعدون من في أمور ضيقة محدودة وهذا مما ينبغي أفقاه كثير من الدعاة الذين لا يفرقون بين دخول أهل الأهواء في مفهوم الجماعة في بعض الحلفة الضرورية وبين خروجهم في الأصل وهو أنهم لا يعدون من الجماعة إلا عند الضرورة في حالات محدودة لا تعد من أمور الدين إنما تعد من مصالح الأمور العظمى من صالح أم العظمى بل أحيانا يدخل في مفهوم الجماعة في عند المصالح العظمى حتى غير المسلمين أهل الذمة الذين في البلاد يجب أن عليهم أن يشاركوا في درء الخطر عن المسلمين الدرء الذي يضر بالجميع فمن هنا قد يشملهم مسمى الجماعة بالتبع لا بالأصالة وغير ذلك من معانيك التي كما قلت سيكون الحديث عنها ان شاء الله في دروس قادمة لحساسية هذه المسألة وهميتها وكثرة الجهل والخلط فيها في درسنا الآخر شرح الطحوية لكن قبل أن نقرأ في الشرح من أسعى في الوقت كنت وعدت الأخوان للحديث عن معنى الجماعة كنا بدأنا في الدرس السابق في الحديث عن الجماعة الجماعة وذكر الشارح أن الجماعة رحمة حقا وصوابا والفرقة ذكر وقال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدا ثم ذكر الآيات والأذلة وقرأنا طائفة منها ثم نكمل قراءة فيما بعد إن شاء الله فلعله من المناسب الآن أن أشير إلى بعض الأمور التي أصبح كثير من المسلمين يجهلها في معنى الجماعة وفي من, من ينصدق مفهوم الجماعة الذين أمر الله بالاعتصام بهم ونهى أشد النهي عن الفرقة عنهم وأحيانا جعل الفرقة عنهم تعادل الفرقة في الدين أو فرقة عن الدين وجعل الاجتماع بهم هو علامة السنة والافتراق عنهم هو علامة البدعة وتوافرة النصوص في آيات الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الافتراق عن الجماعة من أشد البدع وأنه هوى ونزاع في الدين ليس مجرد إخلال بمصلحة الأمة بل هو نزاع في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين وأصحابه من أعظم أصحاب الوعيد أقول أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر جاهلة معنى الجماعة وعلى من تطبق ومن هم الجماعة الذين من شد عنهم فقد شد الشذوذ المهلك فلعلي الآن أوجز الحديث عن هذا الموضوع بتعريف الجماعة وبمعاني المعاني الواسعة في الشرع التي وردت ورد إطلاقها على الجماعة والتي تعني أن الجماعة في الشرع تطلق على عدة اعتبارات كلها نهينا عن الاعتصام بها نهينا ومرنا بالاعتصام بها ونهينا عن مخالفتها والشهدت عنها الجماعة أولا في اللغة هي من الاجتماع ضد الاكتراف من الاجتماع ضد الاكتراف يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهنا أي ائتلفوا من بعد تفرق ويقال جمع المتفرق أي ضم بعضه إلى بعض ويقال جمع فلان القلوب إليه أو إليه القلوب أي ألفها والجماعة كذلك اسم لجماعة الناس والجمع مصدر لقولك جماعة الشيئة وكذلك الجمع قد يطلق على المجتمعين وقال هذا جمع من الناس أي جماعة مجتمع والجمع قد يجمع على جموع كذلك والجماعة والجميع والمجمع والجمع كلها بمعنى واحد والجماعة في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس فهم القوم المجتمعون على أمر ما إذا أريد بها جماعة الناس فهم المجتمعون على أمر ما قال الفرع إذا أردتها جمع المتفرق قلت جمعت القوم فهم مجموعون وكذلك قد يطلق تطلق الجماعة على الإجماع وهو الاتفاق والإحكام يقال أجمع الأمر أي أحكمه فالجماعة قد تطلق على هذا المعنى بمعنى أن أمورها محكمة وأنها مجتمعة على ما يقصد قوتها ومعنى اجتماعها والجماعة هو كذلك العدد من الناس والعدد الكثير في الغالب أن الجماعة تعني في ذهن السامع الفاقه للعربية العدد الكثير والطائفة من الناس التي يجمعها غرض واحد سواء اجتمعت في زمان ومكان واحد أو لم تجتمع فقد تطلق الجماعة على من تفرقوا في البلاد لكن اجتمعوا على أمر ما كجماعة للسنة والجماعة وقد تطلق الجماعة أيضا على من كانوا على غرض واحد في أزمان متفرقة وعلى هذا فإن الجماعة سميت جماعة لأنها تعني الاجتماع وضب ذلك الفرقة أما في الاصطلاح فإن الجماعة لها عدة معاني في الشر لكن يجمع هذه المعاني إجمالا تعريف شامل وهي أن الجماعة هي جماعة المسلمين المجتمعين على الحق والسمة جماعة المسلمين يجتمعوا على الحق والسمة هذا من أجمع التعريفات لمعنى الجماعة بمعنى أهل العالم ومع ذلك فإن أطلاق الجماعة ورد في الشرع على عدة معاني من تأمل هذه المعاني عرف عرف فقه النصوص في الأمر بالجماعة والنهي عن فرقه من هذه المعاني أن الجماعة تطلق أولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدهم فجمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد القلفاء الراشدين بخاصة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت لأنهم كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم في العقيدة والإمامة والأحكام والجهاد وسائر أمور الدنيا والدين ويتمثل معنى الجماعة في أحسن صوره وأمثل صوره في هذه الفترة وهذه الحقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وتجتمع كل معاني الجماعة التي ذكرنا سأذكرها فيما بعد كلها تجتمع في هذا المعنى وهو وصف الجماعة إطلاق وصف الجماعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث كانوا في كل أمورهم على الجماعة في أمور الدنيا والدين يقول الشاطبي في هذا المعنى أن هي الصحابة على الخصوص فإنهم الذين أقاموا عمادة الدين وأرسوا كتادة وهم الذين لا اجتمعون على ضلالة أصلى وقد يمكن أي خرق هذه القواعد في من سواهم في من سواهم قال وقد يمكن في من سواهم ذلك أي الخلال بهذه الأصول ولعد الجماعة هنا هي المقصودة بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا يد الله وقال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار طبعا هذا الحديث الصحيح ما عدا عبارة فاتبعوا السواد الأعظم فالأرجح أنها ضعيفة في كثير من متون الحديث التي وردت فيها وقال الصحابة هم جماعة المسلمين في عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت وفي عادة الخلفاء الراشدين فهم أول وأحسن وأمثل معنى ينطبق عليه معنى الجماعة المعنى الثاني تطلق الجماعة على أهل العلم وإمة الدين المكتدى بهم وعلى أتباعهم بمعنى أنهم الفرقة الناجية أهل السنة الجماعة بعد وجود الافتراض إذا قلنا أن أمثل معنا وأدق اطلاق للجماعة هو عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا الاطلاق قد يختلف فيما بعدهم حينما ظهرت في الافتراض ظهر حينما ظهرت الافتراض فعلى هذا يأتي تعريف أدق لحال المسلمين بعد الصحابة يخصص الجماعة بمعنى يصف حالهم بعد الافتراض وهو أن نقول الجماعة هم أهل العلم أئمة الدين أئمة الهدى المقتدى بهم وأتباعهم الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة للسنة الجماعة فقد جاء إطلاق الجماعة شرعا على أهل العلم وفكر الدين وعلى أهل الحديث وإمة الهدى المقتدى بهم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه ومن سلك نهجهم واتبع سبيلهم فهؤلاء هم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم جماعة المسلمين الأولى فمن كان على نهج جماعة المسلمين الأولى فهم الجماعة وهم السنة الجماعة وكل جماعة الحق هي امتداد لهذا المعنى وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم أهل السنة الجماعة الفرقة المادية التي نوها عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي أواه عھو أول Rog ibn M retail ومعاؤه بن 요بي سفيان وأنس بن Anytime وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهذه هي الجماعة وإن قلت لأنه لا اعتبار للكثرة بعد وجود الافتراف لقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل وإن كنت وحدك وعلى هذا فإن الذي لم يكن على السنة لا يدخل في هذا التعريف لا يدخل في, في هذا التعريف في الجماعة مهما كثر عددهم وفي هذا المعنى أيضا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر فقيل قد مات أبو بكر وعمر قال ففلان وفلان قيل قد مات فلان وفلان قال ابن مبارك أبو حمزة السكري جماعة ووشير بذلك إلى هذا الرجل الذي عرف بالفضل والاستقامة لأن أبو حمزة السكري هو محمد الميمون المروزي المتوفى سنة 168 وقال عنه المبارك بأنه جماعة أي أنه رجل فاضل صالح على السنة كما وصفه السلف وكان على منهج السلف الصالح من المشهورين بتتبع سبيل السنة والجماعة أهل الحق إذن فالعبر ليست بكثرة العدد بعد الصحابة إنما باتباع السنة وترك الابتداء والمعنى الثالث للجماعة اطلاق الجماعة على المجتمعين على الحق الكاركين للفرقة أو المجانبين للفرقة والجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم في أمورهم ومصالحهم العامة خاصة في الصدر الأول ومن كان على سبيل الصدر الأول فقد جاء في حديث النعمان بن مشير قوله صلى الله عليه وسلم والجماعة رحمة والفرقة عذاب فإن الاعتصام بما عليه الجماعة رحمة ونجاة والفرقة والشذذ عنهم هلكة وظلال يوجه بالعداد فالجماعة في هذا الحديث ومثله تعني اجتماع أهل الحق على مصالحهم العظمى ويؤدي ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد ومن وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما سئل, عن لما سئل عن الفتنة قال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله ثم قال وإياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة وكذلك قال ابن سعود رضي الله عنه إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي, تحب من, الذين تحب من الذي تحبون في الفرقة وهذه قاعدة ذهبية عظيم يجب أن يتوخها طالب العلم وأن يعلمها الناس وأن يلقنها طباب العلم لأنها من أعظم القواعد التي تفيد عند الفتن والخلاف بين المسلمين قال إن الذي تكرهون في الجماعة أي ما يحدث مما تكرهونه مما تجتمع عليه الكلمة خير من الذي تحبون أي تميل له عواطفكم وحتى عقولكم ما دام يؤدينا الفرق وما أحوج الناس والطلاب العلم بخاصة في هذا الوقت إلى هذه القاعدة العظيمة ان في الجماعه يعني يجب أن تحافظوا على الجماعه ولو حدث ما تكرهوا فاصبروا على ما تكرهوا تفاديا للفرقه ولو ظننتم ان في الفرقه وصول لما تحبون طبعا ليس نقصد هنا ما تكرهونه من شهواتكم او ما تحبونه ما من الامور التي لا تشتهيها انفسكم او ما تحبونه وما المقصود ما المقصود في دين الله, دين الله عز وجل وما تكرهون من الأمور التي ترون أنها ضد الدين فيجب أن يكون هم المسلم أن تبقى الجماعة ولو على أدنى خيط من الاجتماع أدنى خيط من الاجتماع خير من التهور أو الوقوع في أمور قد تكون فاضلة ومطلوبة وقد تكون محبوبة للنفس لكنها لا تضمن معها الجماعة وربما يؤدي تؤدي للحرق وكذلك يؤيد هذا قول العليل رضي الله عنه في مسألة في عم الولد يخاطب الصحابة في عهده قال أقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعا كأنه يقول أنا أسلم لكم رغم أن لي رأي اعتز به أو أرى أنه في الحق لكن نظرا لأن الناس في فرقة ويخشى عليهم فتنة فيقول أقبوا ما تقضون حتى يكون للناس جماعة وكذلك يؤيد هذا قول عبيدة من عمر السلماني رحمه الله لعلي رضي الله عنه يقول رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة وقد أشار إلى ذلك الشيخ السلام المتنمية في معرض كلامه عن طريقته للسنة والجماعة حيث قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوان المجتمعين إلى آخر كلامه والمعنى الرابع من معاني الجماعة تطلق الجماعة على مجموع المسلمين وعامتهم الذين على السنة إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في الشرع أو اجتمعوا على مصلحة من مصالحهم العظمى الكبرى وهذا الإطلاق هو المتبادر في مفهوم الجماعة إذا لم يقيد بقيد فالجماعة هنا هي جمهور المسلمين المستمسكين للسنة إذا اتفق غاربهم على أمر من أمورهم أو مصلحة من مصالح الأمة العظمى في الدين أو الدنيا طبعا الناس يظن أن الجماعة لا تكون إلا في أمر الدين لكن لا نظر لأن الدين جاء لحفظ دنيا الناس ومصالحهم فإنه حتى الأمور التي تحفظ دنيا الناس تحفظ عراضهم وأموالهم وتؤمن سبلهم لو يجب الاجتماع عليها والأمور التي أيضا تؤدي إلى عكس ذلك أو يحتملا تؤدي إلى فتنة في أعراض الناس وأموالهم أو دمائهم أو أنفسهم أو نحو ذلك يجب درعها لأنها تؤدي إلى الفتنة إذن في مصالح المسلمين الدنيوية والدينية كلها معتبرة في الجماعة فإذا اجتمع عامة المسلمين أهل الحل المسلمين بأهل الحل والعقد على مصالحهم العظمى وجب ال القضوع لهذا الاجتماع وإن كان مرجوح ووجب استمسك به وعدم الفرقة عنهم في أمر أي أمر من الأمور التي فيها مصالح فإن الشدد عنهم ويجبهم إن مخالفة هم هلكة وشقاة وخروج عن الجماعة حذر منه الدين يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في الجامعة الصحيح عن فلايفة بن اليمان رضي الله عنه وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني ثم ذكر الشيء من الفتن فقال فلايفة رضي الله عنه ثم تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين فالزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضى بأصل شجرة حدها يدركك الموت وأنت على ذلك فأوصاه أولا بأن يلزم جماعة المسلم وإمامهم على كل حد فإن فرض لأن هناك ليس, ليس هناك المسلمين جماعة ولا إمام فلا ينبغي المسلم أن يتصدر وأن يبرث برأي يزيد فيه الفرقة لأن الناس إذا كانوا في فرقة فالرأي الذي يتبناه الشخص دون أن يكون للمسلمين جماعة يكون زيادة في الفرقة فإذا كان للناس يعني عشرة أراء فإذا كان له رأي خالف زادهم فرقة فيكون الحاجة عشر وهكذا فإذا لا بد أن يبقى ولو أدنى حد من جماعة المسلمين والاجتماع على إمتهم وهنا يكونون جماعة وأن المخالفة في هذه الأمور تؤدي إلى الفرقة فإن لم يكن هناك جماعة المسلم وفم فالمسلم يسعه الاعتزال فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم حق بالاعتزال في هذه الحالة وحين وكذلك حديث أث poetsciaم من عن نبي صلى الله عليه وسلم يدى الله على الجماعة وحديث عبد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جهل وعن ابن عباس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة كما في حديث شريك أو سامم الشريك وحديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ذكر النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة فجعل ترك الجماعة قرين المتارة ترك الدين جعل مفارقة ترك الجماعة قرينه لترك الدين أو مقارن لترك الدين وجعل حكمهما واحد سواء اجتمع أو افترق والمرد به أن من ترك جماعة المسلمين فإنه يحكم بمفارقته ويعاقب معاقبة المتارك الدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيب المثابت ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم وقال الطبري فيما حكاه عنه المحجر في فتح الباري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج من الجماعة فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة إنما تنصرف إلى هذه المعاني الجماعة المسلمين إذ اجتمعوا على مصلحة من مصالح من العظمى فالاجتماع على أمير أو أمر من أمور دنياهم أو من أمور دينهم فهم ممثلين بأغلبهم أو بالعلمائهم أو بأهل الحل والعقد اهل الحل والعقد الحل والعقد واهل الراي احيانا يكونون من عدة اصناف قد يكون اهل الحل والعقد العلماء اذا كان وضع الامه فاضل واهل الراي من العلم واحيانا يكون اهل الحل والعقد العلماء ومن له تاثير في الأمة من الأمراء ورؤساء العشائر والتجار واصحاب المحسوبيات وغيره فمعنى الحل والعقد هم الذين بأيديهم حل, الأم حل أمور الأمة وعقدها حتى في أمور دنيان خاصة إذا, إذا يعني ضعف الدين في الناس فإن أهل الحل والعقد فيهم يكونون أخلاط ولابد من اعتبار ما يجتمعون عليه لأنه لا يمكن استقامة أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا على ذلك لأنه لا يمكن تحقيق الدين إلا بأمن ولا يمكن تحقيق الدين إلا باستقرار ولا يمكن تحقيق الدين إلا بجماعة ولا يمكن تحقيق الدين أيضا إلا بطاعة على المنشط والمكرى على ما يحب الناس وما يكرهون فعلى هذا فإن من أعظم معاني الجماعة في مصالحهم والعظمى إذا ضعف الدين فيهم بعد الخلافة الراشدة هو الاجتماع على السلطان وهذا ما أدركه السلف وجهله غيرهم أدركه السلف في جميع مراحل التاريخ لذلك كان من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء هذا الفهم وهذا الإدراك لمعنى الجماعة خامسا تطلق الجماعة على أهل الحل والعبطة أحيانا بخاص أهل الحل والعبطة أحيانا يسمون جماعة وكما قلت قد تطلق الجماعة على العلماء إذا كان وعلى أهل الشورى وهم أهل العلم في في العهود التي يكون فيها المسلمون على استقامة تامة كما في عهد الصحابة ويدخل فيهم غيرهم أحيانا إذا ضعفت حوال المسلمين وضعف تمسكهم بالدين أو كثر الخبث فيهم وكثرة الأهواء إذن تطلق على لأهل الحل والعقد أحيانا بخصوص من العلماء والأمراء والقواد والولاد والقضاء والأعيان وإذا اجتمعوا أو تحققت المصلحة من بعضهم أحيانا في الفتن أحيان لا يجتمعها للحل والعقد باستماع الكافي قد يكون الحل والعقد بثلاثة أحيانا يسددهم الله عز وجل فيصلون إلى حل يحفظ دماء الأمة ويحفظ أمنها فيكون حلهم وعقدهم معتبر حلهم وعقدهم معتبر فإذا انعقد الأمر للمسلمين في مصلحهم الحلم العظمى بأسفل أي طورة من الصور التي تؤدي إلى تحقيق مصلحتهم فإن ذلك يكون من الاجتماع الذي هو الجماعة على يد أهل الحل والعقد وإن قلب فإذا اجتمع أهل, الحق أهل الحل والعقد أو بعضهم أو غالبهم على أمر من مصال المسلمين كتولية أمام أو بيعاتها وعزلها ونحو ذلك كان أمرهم نافذ وأجدر من يكون من أهل الحل والعقد كما هو معروف أهل الفقه في الدين لكن قد يخرج الأمر عن الأمثل وسادسا تطلق الجماعة أحيانا على الفريق من الناس الذي يستمعون على شيء ما دون الجماعة الكبرى أيضا أحيانا تطلق الجماعة شرعا ألا من هم دون الجماعة العظمى الذين ذكرت صورا ويكون هذا الاعتبار مشروط بتحقيق نطاق الجماعة أصلاب ضيق لا يكون يعني ينصرف المعنى في هذا, الـ هذا الـ الـ الوصف إلى الجماعة الكبرى فمثلا كثير ما يرد في السنة وفي الأفاضي السلطة إطلاق كلمة الجماعة على أي مجموعة من الناس من المسلمين الذين يجتمعون مثلا على السفر يجتمعون على تجارة أو هو أهم من ذلك قد يجتموان على الصلاة فجماعة المسجد جمع جماعة الحي جماعة جماعة البلد جماعة سمعون على طالب العلم جماعة لكنهم جماعة دون الجماعة العظمى ومع ذلك ورد تسميتهم جماعة بالتقييد بالوصف المقيد في ألفاظ الشرع في الكتاب والسنة فأي أمر من الأمور التي سمع عليها الناس دون مصالح الكبرى من مصالحهم الجزئية في الدين والدنيا قد يسمى هذا الجماعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة يعني مع الجماعة الذين يجتمعون لكن واضح هذا ظاهر قال صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولتفرقوا فإن البركة مع الجماعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جند بن عبد الله يأمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة يعني إذا حزبك أمر تخف منه فافزع إلى الجماعة من حولك جيرانك جماعة المسجد من حولك جماعة الجهاد جماعة, الجهاد جماعة أو من حولك ممن يطلق عليهم الاسم الجماعة في النطاق الذي أنت فيه قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قتلنا وكذلك قول البخاري في الصحيح باب إثنان فما فوقهما جماع إثنان فالقصد في الصلاة ويقاس عليها غيرها كما تطلق الجماعة على مجموع تلك المعاني أو بعضها وأكثرها أحيانا بحسب أحوال الأمة لكن كما قلت أغلب ما تنصرف الفاضل الأمر بالجماعة والاعتصام بها إلى الجماعة الكبرى وأغلب ما تنصرف الفاضل النهي عن الشذوذ عن الجماعة وأنها فرقة من الدين إلى الجماعة الكبرى الجماعة الصغرى لا شك أن مخالفتها أحيانا تكون مكروها وأحيانا تكون محرمة ومن كبائر الذنوب لكن لا تصل إلى حد الفرق الكبرى فمثلا المسلم إذا ترك جماعة المسجد وصلم جماعة أخرى يكون ارتكب ذنب أو إذا ترك الجماعة المسجد بالكلية يكون ارتكب كبيرة لكن ما يعد من الفرق إلا إذا خالف مع مفهومات الجماعة الكبرى فأي مسلم يشذ عن الجماعة في مفهوماته الكبرى يكون عمله افتراق لكن إذا شذف عن, عن في مفهوماتها الصغرى المصالح الجزئية أو عن جماعة المسجد يكون عمله بحسب حاله وقد يكون كبيرا من الكبائر التي يعزر عليها لكن لا يصل إلى حد ينصف بأنه مفارقة المفارقة العقدية والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول للسائل استدلال أصحاب الجماعات الدعوية بالأحاديث الأمرة بلزوم الجماعة استدلالهم بذلك على وجوب لزوم جماعتهم هل هو صحيح؟ إذا كان هؤلاء الجماعات سواء كانوا في الدعوة أو في غيرها يقصدون بأمورها استدلال بهذه الحديث التي تتنهى عن الفرق وعن الجماعة يقصدون بها أن جماعتهم يكون عليها الولاء والبراء ومن شذ أن من شذ عنها فهو شاذ عن جماعة المسلمين فلا شك أن هذا خطأ وانحراف وهو من البدع إذا اعتبروا أنفسهم الجماعة العظمى أو أوردوا الحديث الواردة في الجماعة العظمى فهذا خطأ ويعتبر من صول الحراف عند كثير من الجماعات التي ترفع الشعارات في العصر الحار هو أنهم يأخذون نصوص التحذير من الفرقة والتحذير من ترك الجماعة العظمى ويطبقونها, ويطبقونها على أنفسهم هذا خطأ أما إذا كان المقصود إرادة النصوص التي تنهى عن, عن ترك الجماعة بمعناها الذي هو دون ذلك إذا كان اجتماعهم مشروع اجتماعهم في سفر اجتماعهم على الصلاة اجتماعهم على أمر مأمر الحسبة والدعوة لله عز وجل التي ليس فيها استقلالية في مناج الدين أو شعارات أو حزبيات فهذا قد يرد فيه فعلا إيران بعض النصوص التي تنهى عن ترك الجماعة بمعناها الأصغر لا بمعناها الأكبر بمعانيها الصغرى لا بمعانيها الكبرى أما المعاني الكبرى للجماعة التي شذد عنها بدعة فلا يجل الصرفها إلا الجماعة المسلمية للسنة والجماعة وهؤلاء ليس لهم شعارات ولهم أحزاب ولا هم جماعات ذات مناهج ولا هم أيضا جماعات ذات ريات دعوية يستقلون بها عن مفهوم السنة وجماعة إذن فالغالب أن الجماعات التي تستدل بلا حديث يترجع جماعة لأنفسها تستدل بها لأنفسها الغالب أنها تخطي بذلك وينبغي التنبيه على هذا الأمر لأنه قد يكون المخالف أحيانا هو الذي على الحق المخالف لهذه الجماعات الجزئية الصغيرة الحزبي قلنا في طحوية لعين وهكذا مساء المتنزع في الأمة قد روى مالك بإسناده الماضي ما قرأنا بس كان كلامها للجماعة وقد روى مالك 777 مالك على الصفح في أول الصفحة روى مالك بإسناده الثابت السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وقد روى مالك بإسناده الثابت أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فيرحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل, إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء افتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثال الأنبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإلا فلو سلكوا ما من العدل أقر بعضهم بعضا فالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل, فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعي أن يقول مقلده هو الصحيح مثل أن يدعي أن قول مقلده, قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويدم من يخالفه مع أنه معذور ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد طبعا اختلاف التنوع سيشرحه بعد القليل لكن مع ذلك يحتاج لشيء من البيان والإضاحة هذا الكلام, الكلام عن أنواع الافتراف والاختلاف في الأصل بصدر منقول عن الشيخ الإسلامي في اختلاف الصراط المستقيم جلد الأول صفحة 132 فما بعدها مباشرة يعني نقر الحرف في تقريب صفحة 132 من جلد الأول كل هذا الكلام في اختلاف التضاد اختلاف التنوع إلى بعد درع صفحات المهم أن اختلاف التنوع المقصود به الاختلاف الذي يتعدد فيه القول والرأي على وجه شرعي الاختلاف الذي كله ساء اختلاف في الاجتهاديات اختلاف في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها اختلاف ويتنازع فيها الناس في فهم الأدلة تكون فيها الأدلة فيها غير واضحة أو الدلالة اجتهادية سواء دلالة المخوم أو دلالة المنطوق أو دلالة اللغة أو التقييد أو النسق أو إلى خلاله كل هذه الأمور سمى اختلاف تنوع أي أن المسلمين عندما اختله فيها اختلفوا عن اجتهادات لاها أصول في الشر على ضوء لأدلة بخلاف النوع الثاني وهو اختلاف التضاد اختلاف التضاد هو الاختلاف في الأصول في أصول الدين في قضايا العقيدة في القطعيات الاختلاف في ما لا ما ليس أو فيما يخالف الدليل القطعي فيما يخالف الدليل الصريح سواء كان في الفروع أي فيما يتعلق بالأحكام إذا كان الخلاف لا يوجد لهم برء أي خلاف الدليل أو كان في العقائد وهو الأغلب فأغلب صور اختلاف التنوع لاجتهاديات في الأحكام وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد ومع ذلك قد يوجد اختلاف التضاد في الأحكام مثل خلاف الشيعة في مسألة المسحة وخلافهم في غسل الرجلين حيث قالوا المشروع مسح الرجلين هذا في داخل في الفروع لكن اصبح من اختلاف اضداد لانهم خالفوا النص الصريح اصبح من اختلاف اضداد وغم انه في الفقه لانه في مخالفه النص الصريح فاذا أغلب صور اختلاف التنوع اي اختلاف الراي والشاهديات في الامور الاجتهاديه في أدلة في الاحكام في الاحكام واغلب صور اختلاف اضداد في العقائد ثم إن أنواع الاختراق والاختلاف في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع على وجوه منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع, على شفع الإقامة وإيتالها ونحو ذلك وهذا عين المحرم وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهما يكون كل من القولين هو في, في هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك حقيقة أن أغلب صور الخلاف الآن الحاصب بين أهل السنة من هذا النوع من نوع اختلاف التنوع الذي يكون يكون فيه اختلاف في العباره في ثن المضمون او اختلاف في في ثن المضمون اما واحد واما يكون الاختلاف في مفهوم المساله يعني تجد ان كثير من المختلفين الان في قضايا خطيرة يرجع اختلافهم الى انهم لم يحددوا مناط الاختلاف او حقيقة مختلف عليه كل منهم في ذهنه مفهوم عن المساله غير ما يفهم الآخر والألفاظ تتشابه وهو نوع من الإشكال والتشابه والعبث للألفاظ وعلى هذا نجد أن هناك مسائل خطيرة الآن وكثيرة جدا تنازع فيها أبناء مسلمين وطلابين ونجد أن سبب التنازع أن كل منهم له مفهوم للقضية غير مفهوم فكل يتكلم بمفهومه والخلاف في الحقيقة خلاف على قضيتين مختلفتين يعني نأخذ أمثلة من ذلك مثلا كلام كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة عن نسة العذر بالجهل هل يعذر المبتدع أو العاصي أو الفاجر أو الظالم إلى آخرة بالجهل أو لا يعذر أكثر الذين يتكلمون فيما ظهر لي ما حدد وش مفهوم العذر بالجهل ولا ضوابط العذر بالجهل فكل منهم في ذهنه مفهوم يتكلم به يختلف عما في ذهنه بآخر ويظن أنه يخالقه في حين وهذا وفي وادي وهذا في وقت خذوا مثالا آخر مثلت مسائل الدعوة وسائلها الآن قضية مرفوعة وحامية هل وسائل الدعوة توقيفية أو هي اجتهادية الكثير من من عن وسائل الدعوة وسائل وسائل الدعوة مختلفين في تحديد معنى الوسائل ورسائل والدليل على هذا أنسلته هذا له مثال وذكر وحيانا أيضا المثال نفسه يختلفون في ارتعاء مناطه وأصله هل المثال يرتع إلى كذا أو يرتع إلى كذا ومسائل كثيرة الآن حامية بين طلاب العلم في الحقيقة الخلاف فيها راجع أن كل واحد من الآخر يعني حدد محهوما في ذهنه غير المحهوم الذي عند الآخر بينما أسلوب أهل العلم اولا ان يحدد المفهوم ما المقصود بالقضية التي عليها الخلاف فإذا حررناه وكل واحد فهمها وفهم فهم, فهم الآخر أو مقصود الآخر فمن هنا يأتي الخلاف بالأدلة ويعني ترجع القضية إلى أصول الاختلاف كما وردت عند السلام ولذلك ذكر الشيخ أفراد الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن نسان ميات ذلك ثم مدح ثم ذم والظلم او يحمل على حمد احدى المقالتين وذم الاخرى والاعتداء على قائله فالمهم ان هذا كثيره منها ما في الكلام في المذاهب الكلام في المذاهب هل المذاهب بدعه او بدايه فنجد ان الذي يذم المذهب يذم التعصب في المذهب لا يذم الا يذم الاذى والاتباع والذي يجيد التمذهب نقصد التمذهب اللي هو الاتباع والهداه يعني او أكثر مسائل هذه سببت فرقة وسببت عدوات وسؤضا بين المسلمين وردود وردود على الردود وسنفذت جهود من ابناء الأمة وطاقات تحتاجونها في أن يعني يستخدموها في تغيير السنة واجتماع الكلمة على الدفاع عنها لكن على الأسف أصبح خلاف في, في كثير من هذه الأمور اختلاف تنوع المخالفين المقالفين أو المختلفين لا يدرون ولا يشعرون فحمل بعضهم على بعض وبغى بعضهم على بعض وجهل كثير منهم, كثير منهم مقالة الآخر إلى آخر نعم أي مقولة نعمل نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا اختلفنا فيه المقولة هذه ففاضة ما, ما, ما لها قرار هي من الأمس التي اختلف عليها الناس يختلف عليه الناس من غير, من غير تحديد معنى فإذا كان المقصود القائم في هذه الكلمة إن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعدل بعض ما بعضا في اختلفنا فيه كان قصده في الاجتهديات فهذه قاعدة عظيمة ومن قاعدة السلام وإن كان قصده جميع ما يختلف فيه المسلمون بما في ذلك البدع والضللات والشعارات ومناهز الضالة والمناهز الخاطئة والتيارات وغيرها فهذا لا شك أنه خطأ وتفريط ولا شك أنه منهج أهل البدا لكن حقيقة الذي ينبغي الإشارة إليه أنا فيما علمت أو فيما يبدو لي من خلال استقرائي بهذه الكلمة منذ استعملها الناس بعدما رفعها الخوان المسلمون كشعار لهم أن أكثر الأخوان الذين أفعون هذا الشعار يخطئون فيه لأنهم يقصدون فيه مداهنته في البداء هذه مشكلة فعلا تجعل بعض الناس يسيء الظن فيهم ويحكم بأنهم قصدوا بها مداهنته البداء وأن عمومهم يقصدون ذلك وقد يكون منهم من يقصد المعنى الشرعي الصحيب فمن هنا أقول فعلا هذه الكلمة الآن أصبحت من كلمات التي لا ينبغي نرفعها كشعار لأن أغلب أصحاب الذين رفعوها رفعوها بزياب إزاء السكوت عن أهل البدع وفعلا هذا أمر صريح عند كثير منهم الذين كتبوا في كتب ومقالات يقولون نسكت عن بجع الشركية وعن بجع الكبور وعن بجع الموالد لأن هذا مما خلتنا به وهذا خطأ, خطأ لكن مع ذلك لو تجردت هذه الكلمة عن عن استعمالاتها في الأصل حاضر أو عن من يستخدمونها في مخالفة منهج السلف لو تجردت لكان له معنى صحيح عند السلف وهو مختلفنا اختلفنا فيه من دون أمور الاختراق قلبي نعم يعني نعم فيه تحمل إذا كانت في مداهنة أهل البداية تحمل على المعنى التضاد الذي هو ممنوع ولا يجب إقراءه نعم سنت. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل وهذا يجري كثيرا لأهل السنة نعم وهذه أيضا من القواعد الذهبية لينبغي نستهيد منه وأيضا هي مما تجاوزه كثير من ينتسبون للسنة وهو أن بعض المنتسبين للسنة يرد الحق مع المخالف لأن المخالف عنده شيء من الباطل وهذا خطأ شنيع الحق ينبغي أن يقبل وإن كان يرد إلى أصوله, إلى أصوله، لكن إذا كان له معه شيء من الحق وعنده شيء من الضاطر فيجب على منازعه وعلى مخالفه أن يعترف بما عنده من الحق ويرد ما عنده من الضاطر وإلا وتقع فتنة وفساد تظين عظيم في الأمة أقول هذا حتى أن هذا يحدث حتى بين المتنازعين من أهل السنة وهذا هو موضع لشكال كما أشار في حسن المتيمية لأن هذا أحصل في وقته بين متبع المذاهب الفتحية وبين متبع الأمة في اختلافاتهم واجتهاداتهم نجد أن هناك من ينتسب للسنة من قاصري العلم أو قاصري التأصيل أو من من عندهم شيء من أحيانا الصلف نجد أنهم يتميزون برد الحق الذي مع المخالف حتى وإن كان من أهل السنة بمجرد أن يكون أصلاً في القضية عنده شيء من الباطل فنعم الناس قد يكون في أقوالهم حق وباطل القول الواحد قد يتضمن شيء من الحق وشيء من الباطل فإذن الميزان الشرعي الصحيح أن نقبل الحق ونخضع له وإن كان مع الخصم ونرد الباطل دون أن نجعل الأمر مكبس فأقول لكثير من الناس يرد قول المخالف جملة وتفصيلة دون أن ينظر ما فيه وهذا أدى إلى سوء الظن بين فريقين وأدى إلى أيضا الاعتداء وإلى استجازة بعض الأساليب التي لا توتوز إلا معه البدع المغلطة فينبغي التنبه لهذا الأمر وتعصيله وبيانه للناس خاصة بطلاب العلم الذين يعني كلامهم لو أثروا في الناس ولا أثر أثروا في المتلقين والناشئة ينبغي أن يعني. ترسم هذه القائدة بوضوح وتنشر وتبين وهو أنك إذا, إذا جدلت أو خالفت أحد من أهل السنة في كثير من القضايا الخلافية فيجب أن تضع في بالك ونصب عينك أن تعترف بما معه من الحق وتحمده عليك وترد ما معه الباطل وإن كان من أهل السنة فاعتذر له ترد معهم معه الباطل وتعتذر له لأن السن لا يجب البغي عليه. تعتذر له وتكون سامحه الله أخطى عفى الله عنه كذا أما اتخذ الخطأ دريعة للسب ودريعة للتجريم هذا ليس هو منه وقد يكون لبعض السلط بعض المواقع وبعض الكلمات اللي هي أشبه, في أش أشبه في نصوص الوعيد في حق المقالب هذه ما تؤخر قد يكون بعض السبب قسع على بعض آخر أو قسع على طاليم له أو قسع على عالم آخر أو على طالب عين في وقته وقال كلمات لكن هذا ليس منهج هذا من باب الوعيد والتحليق وأحدث كثير من لكن من منهج إذا رأيته فيما كتبوه وسطره خاصة في كتب الرجال التي كتبها السلف التي فيها التراجم والسيط نجد أنهم ينصفون وهكذا ينبغي الناس أن ينصف بعضهم بعض نعم الكلام في أبي حنيفة نعم يعتبر الموذج الكلام في أبي حنيفة أفضل مجرد خلاف الاجتاهديات وحنيفة رحمه الله وقع في بدعة هو لا يبدع بها لكنها تعتبر زلة عالم وزلة العالم ينبغي التنبيه عليها والتأبير منها وعدم اتباع عليها وينبغي أيضا أن يقال ما هذه زلة وبدعة لكن هو يعتذر له لإمامته وجلالته الدين ولا يبدع فالبدعة من العالم لا يبدع بها ومن دونه يبدع بها وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر ومن جعل الله له هداية ونورا وآمن هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذنب فيه واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى ما قطعتم من ليلة أو ترتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وقد كان اختلفوا في قطع الأشجال فقطع قوم وترت آخرون وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريضة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهاد فأخطى فله أجر ونظائر ذلك نكف وال... على هذا الموقف واصل الله وسلم وبركاته على بنا محمد وعلى آله وصحبه هذا السؤال عن وسائل الدعوة ومناطها المفعر وهذه توقفية أو اجتهادية وما هو الاعتذار بكل فريقين حقيقة الموضوع قد يطول لكن ممكن أشير إلى بعضا القواعد العامة في هذا الموضوع ثم انتمكنت ان شاء الله أفصل في درس قادم لأنها من التي تثار إلى الآن فأولا مسألة وسائل الدعوة في الحقيقة أنها حسب ما يفهم من معناه اللغوي ومن استقراء مناهج السلف وكثير من ألفاظهم أن مقصود وسائل الدعوة الأدوات التي تستخدم في تحقيق الدعوة سواء كانت أدوات مادية مثل أجهزة أو أدوات معنوية مثل الأساليب الإدارية والتنظيمية وغيرها مثل ما يكون من مؤسسات ومن الجمعيات وما يكون من الأجهزة الحكومية والدوائر الحكومية والدوائر المؤسسية التي تخدم الدعوة التي تسمى وسائل فهو كذلك قد يدخل في مفهوم الوسائل يعني بعض الأساليب العلمية في عرض الدعوة الأساليب العلمية التعلق بالعنصرة في الإبداع في إظهار الدعوة بوسائل التأليف بالغسائل وبالكتب وبأصناف الوسائل المتاحة من أشلطة وجهزة منظورة ومسموعة وغيرها هذه أيضا تدخل في باب الوسائل فإذن المقصود بالوسائل هي أدوات الدعوة سواء كانت علمية أو كانت إدارية ومعنوية أو كانت مادية اللي هي هذه وسائل الدعوة الوسيلة هي الطريق إلى الوصول إلى الهدف وليست هي المناهج لأن المناهج القواعد العامة التي هي القواعد الحلال والحرام في الدعوة ما يجوز وما لا يجوز ما يسوق وما لا يسوق استخدامه في الدعوة هذه تسمى مناهج ففرق بين وسائل ومناهج فإذن فيما يبدو لي أن الوسائل هي الأدوات بإسنافها التي ذكرت وعلى هذا فتصبح الأدوات كغيرها من أدوات التي تستخدم في وسائل الدنيا أو الدين الكتاب أداة للدعوة ولنشر العلم والغير والشريط أداة وهكذا فالأدوات الأصل فيها لباحة بل الأصل فيها التجديد بحسب مقتضيات العصر ولذلك كان السلف لا يفرطون باستخدام أي وسيلة مباحة بخدمة الدعوة لله عز وجل كانوا في عهد الصحابة يدعون الله عز وجل بالكلمة وبالوسائل العادية البسيطة المتاحة ثم في عهد الخلفاء الراشدين تطورت بعض الوسائل لإستعمال أساليب الحسبة في أمور نظمها الوالي في الحسبة على أحوال الناس لما نشأت مثلا الكوفة والبصرة في عهد عمر رضي الله عنه ووضع فيها الحسبة في تدبير أمور الناس في دينه ودنياه فكانت هذه الموسائل بتاعه ثم اضطر عمر رضي الله عنه استخدام ما يسمى بالدووين وهذه من وسائل الدعوة ثم اضطر الصحابة في آخر عهدهم أيضا لبعض نوع من لم تكن معهودة في عهد من رسالة سلم بعض نواع من الخطابات والكتب والرسائل الصغيرة لم تكن معهودة في عهد أوائل الصحابة ثم في عهد التابعين بدأ التأليف والتصنيف في خدمة الدعوة والدفاع عن العقيم ثم في القرن الثاني تجدت وسائل أخرى في التصنيف والتأليف فبدأ الصحابة يستخدمون وسائل الكتابة والمراسلات والردود والردود على الردود واستعمال المناظرات لشكل مطور استعمال مناظرات في مجالس الأمراء استعمال مناظرات في مجالس الموجهاء مناظرات في المساجد لشكل موسع فيما لا يفتن معامل ثم إذا تجدد الصحابة والسلف قصد السلف تابعوهم في وسائل العلمية لنشر الدعوة فبدأوا يذكرون الكتب المعنصرة المبوبة بدأوا يكتبون العلم يكتبون الآثار بدأوا يكتبون غسائل مفردة في الموضوعات الغسائل العامة في العدو السنة الشاملة بدأوا يكتبون الحديث بدأوا يكتبون تفسير القرآن يكتبون بعض المقالات وغيرها فتجددت عندهم وسائل الدعوة بحسب أحوالهم في عهد شهر الإسلام او استعدت هو وغيره من المسلمين وسائل لم تكن عهودة في قرون الثلاثة القاضية في أسلوب التصنيف وفي أسلوب الدعوة في أسلوب التقاضي عند الأمراء وعند الصلاطين والولاد وغير ذلك من الأساليب التي كانت من أساليب الدعوة حتى ان الشيخ الإسلام من تيمية أحيانا يستخدم أساليب ما كانت معهودة حتى في عاصره حتى في عاصره فإذن يعني جدد فيها وشيخ الإسلام من محمد عبد الوهاب هذا جدد وسائل في الدعوة في طريقة سلوب الرسائل في طريقة التعليم في بعث طلابه طريقة تعليم الناس اتخاذ وسائل للدعوة في المسجد ما كانت معهودة كثيرا في عبد السلف تلقين الناس مبادئة الدين تكريف أئمة المساجد بأن يلقن المسلمين في جماعاتهم ومساجدهم وصول الدين وصول الثلاثة والمسائل الأربع وغيرها ما كانت معهودة بهذا الطريق لكن وسيلة ووسائل التي كان نفع الله بها فإذا هو محكم وس sa吧 ل عز وجل عند أكثر الذين يقولون بأن الوسائل اجتهذه أما الذين يقولون بأن الوسائل توقيفه فيقصدون المناهج مناهج الدعوة أي ما يجوز وما لا يجوز في منهج الدعوة لله عز وجل وحتى القواعد التي تحكم الأساليب القواعد التي تحكم أساليب تدخل في المناهج لما تدخل في الأساليب يعني ما الاسلوب الجائز وما الاسلوب الممنوع هذا داخل في المناهج داخل في الاصول في القواعد العاملة ليس داخل في الوسائل فإذا يبدوني أن أكثر خلال كما كنت إنما هو عاب ثم للألفاظ كل واحد في واتي ما هم مع الآخر في شيء ويتنازعون على لا شيء فلا أظنى طالب علمي الخالف هي استخدام الوسائل للدعوة الوسائل اللي يسميناها الأدوات إنها محجور محجور فيها أو لا تجلس لا يمكن يخالف بهذا إلا جاهل قاصر وكذلك لا يمكن أحد أن يقول ان المناهج يجوز ابتداءها في الدين في الدعوة لله عز وجل بما يخالف مناهج السبب هذا شك أنه بدأ عند الجميع وصل الله وسلم بارك عن أبينا محمد وعلى آية مصرف الأجمع وصلنا في الطحوية صفحة 781 الاختلاف الثاني ذكر في الوصف السابق الاختلاف الأول وهو ما كانت خلال فريقين فيها كل واحد من القولين والفعلين حق مشروع. طيب تكرأ بسم الله الرحمن الله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قايا رحمه الله تعالى والاختلاف الثاني قول حمد فيه احد الطائفتين وذمه الاخرى ويقصد اختلاف التج... اختلاف التضادات اختلاف التضاد اختلاف الافتراق نعم كما في قوله تعالى ولو شاء الله مفتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن استلف فمنهم من امن ومنهم من كفر وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات وأكثر, وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سف الدماء والسباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف ومختل فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة وقريب من هذا الباب ما حرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وأما الاختلاف في الذي يت... قبل أن ننتقل هذا الكلام كله ليس بصحيح على إطلاقه اختلافهم في تكلم الله عز وجل بالقرآن وتنزيله الطائفة التي قالت هذا كلام حصل بقدرته من طوائف من المعتزلة وبعض الجهمية أيضا قالوا أنه حصل بقدرة الله عز وجل لكنه مخلوق في غيره ولم يقم بهما وهذا هو كلام المعتزلة وبعض الجهمين الطائفة الأخرى الذين قالوا أن كلام الله هو صحة قائمة بذاته ليس بمخلوق أي الكلام ثم قالوا أنه لا يتكلم بمشيئة قدرة فهؤلاء هم الكلابين ومن سلك سبيلهم كلابية هم أول من قال هذا القول دعموا أنهم أرادوا التوسط به بين قول المعتزلة وبين قول الحديث فهؤلاء هم الكلابية ومن سلك سبيلهم من الأشاعره وما تريدية وطوائف السالمية وغيرهم من أهل الكلام فهؤلاء منهم فالأكثرهم زعموا أنهم أثبتوا كلام الله عز وجل وأن كلامه صفة قائمة لذاته وأن الكلام ليس المخلوق لكنهم نفوا أن يكون كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته وهذه بدعة والحق أن كلام الله عز وجل صفة لله قائمة بذاته وأنه أي الكلام متعلق, متعلق بقدرة الله ومشيئته يعني أن الله عز وجل متى شاء تكل ولا يحد من مشيئته للكلام شيء ولا, يعني هذا ولا يجوز بهذا أن يقال أن كلام الله هو معنى مقام بالنفس ولا يجوز أن يقال بأن القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام بل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته يعني أن الله كما أنه مصوف بالكلام دائما وأبدا بمعنى أنه قادر على الكلام فكذلك أيضا منصوف بأنه يتكلم متى شاء سبحانه وقد ثبت أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويناديهم ويناجيهم وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء وهذا معناه أن الكلام أي كلام الله متعلق بمشيئة متى شاء تكلم فإذا كل من القولين فيه خطأ وصواب فالصواب فأل عندهم أنهم أثبتوا كلهم أن لله كلام أن الله متكلم لكن, الأولون أو لكن, لكن, الأولين لكن الأولين أخطأوا في قولهم بأن القرآن مخلوق في غيره لم يقم به أي أن الله لم يتكلم فيه بحرف وصوت على ملك جلاله والآخرون وهم الكلابين ومن سلك السبيلهم أيضا أصابوا في قولهم بأنه صفة لله قائمة بذاته وأنه ليس بمخلوق أي كلام لكنهم أخطأوا حينما, حينما قالوا بأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولذلك الضروا بأن يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله هذه بدعة لأن الحكاية والعبارة مثل الترجمة لا تعتبر كلام الحكاية والعبارة ممكن بل لابد أن تنسب إلى غير الله لأنه لا بد للحكايه من حاكي ولا بد من العبار من معبر فمن حاكي والمعبر عندهم غير الله لا بد جزما فاذا كان الحاكي بالقران والمعبر عن القران غير الله نشر كلام كلامه, كلامه مجازا والمجاز لا يعبر عنه بكلام الحقيقه ولذلك يفرق بين من يتكلم حقيقة وبين من لا يتكلم حقيقه ولله المثل الاعلى انسان الناطق القادر على الكلام يقال له متكلم والاخرس هل يقال له متكلم مع ممكن مجازا أن يسمى تعبيره بالإشارات بأنه كلام لكن مجاز إذن هذه حكاية عن الكلام وعبارة عن كلام, كلام الأصل لكن هل هو كلام حقيقي عند العقلة ولله المثل الأعلى مع أن الله عز وجل يتكلم كما يشاء وليس كمثله شيء ليس كلامه ككلام المخلوقين لكن نقصد أصل في بات الصجد. ولا مانع من يعني تبيين الأمثال للناس ولله المثل الأعلى في أصل إثبات الصفة لا في كيفيتها فمن هنا نقول أن كل من الطائفتين أخطأت وإن صابوا في أصل أو في بعض الأصل ويكون على هذا الحق أن الله عز وجل متكلم موصوف بالكلام وهو كلامه, أي كلامه قائم بذاته سبحانه بمعنى أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا وأيضا كلامه متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء وكيف شاء بما يليك بجلاله وكلامه بحرف المصوت ويسمى نداء ويسمى قول ويسمى كلام إلى آخر ها لو قيمة الفج على من قال بأن كلام الله حكام أن القرآن حكام عن كلام الله أو أن الكلام معنى قائم بالنفس قيمة الفج على أن كلامه هذا غير صحيح هو أصل, أصل نزعة القول هذه ناتجة عن تأول يعني هو يلزم لكن لا يلتزم فمدام لا يلتزم حتى لو كان في عدم التزام شيء من المغالطة أو البعد عند العقلة أو عند أهل العلم وفقه الدين لكن مدام يتأول فيبقى مفدع ضال لا يكفى وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وقلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن كفر وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عما واضعه وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك لأن الإيمان باللقظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه فامتتل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم السلام حال في هذا المطع قرر الشيخ قاعدة عظيمة من قواعد السلف وهي من القواعد التي ظلت فيها جميع الفرام خالفت فيها جميع الفرام وهو أن السلف في مسألة تأويل القرآن وتفسيره يأخذون بأسفل أصول الاستدلال على وجهها الصحيح فيستدلون في تأويل القرآن بتأويل القرآن بالقرآن ثم تأويل السنة القرآن بالسنة ثم تأويل القرآن بفهم الصحابة ثم بفهم السلف ولا يحرفون الكلم عن مواضعه وما ورد من هذه النصوص نصوص القدر أو نصوص العقيدة الغيبيات او مشتبه علمه من أي نوع من نصوص الشرع فانه يقال ما علمه الناس علمهم المسلمون ما ما علم ما علموه واستنبطوه وعملوا به وما لم يعلموه من أي نوع سواء من أدملة العقائد ومجالسه الحكام ما لم يعلموه يعني لم يتبين لهم معناه فيجب عليهم التسليم به وهذه القاعده ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عده حديث وقال ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانته وهذه ناحية الناحية الثانية قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به وهذه القاعدة العظيمة ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به بمعنى سلموا بأنه حق إنما قصرت أفهامكم عن إبراكه وعلى هذا فإن نصوص الشرع سواء كان ما يتعلق فيها بالعقائد أو الأحكام على ثلاث درجاته منها ما يفهمه جميع العالمين جميع الناس مثل أقيموا الصلاة وآثوا الزكاة يفهمه جميع الناس الخطاب الواضح ولا أسعى أحد جهله ولا أسعى أحد من الناس آل لا يتعلمها ويطلبه طلبه سهل ما يحتاج إلى آلة العلم أو التفقه إنما والنوع الثاني ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء ما يعرف عامة الطبقه بالعلم والعلماء العلماء وطلاب العلم وهو اغلب نصوص الشر وغالبيه العظمى من نصوص الشر مما يدركه العلماء وعم وعامه طلاب العلم والنوع الثالث ما لا يدركه الا الراسخون وهذا مما يجعل فيه ان ما يجب ان ترجع فيه الامه الى الراسخين ويبحث فيه عند الإشكال فيه يبحث فيه عن أهل الرسوخ والاكتصاص وقد يكون الرأس يخذرك شيء ويقفع عليه شيء وقد يكون أهل, أهل الرسوخ في العلم لهم أو لكل منهم اكتصاص وجانب من الإبداع والإيجادة ما لا يجده الآخر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وأسند لهم بعض الأمور فيما تعلق بالعلم الشرعي منهم من تميز بالقضاء ومنهم من تنزز بالفتوى ومنهم من تميز بالموارث ومنهم من تميز إلى آخره وكل منهم عنده علم واسع كل, عندهم عند كل من الصحابة الذين خصهم نبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى أقضاهم ونحو ذلك هؤلاء كلهم علماء لا يعني أنهم لا يجودون إلا ما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني أنهم عندهم عند الواحد منهم مزية في هذا الجهند وإلا فلا يكون العالم عالم ولا الراسخ راسخ إلا إذا كان علمه وسوعد لا يمكن أن يكون عالم ترجع عليه الأمة وإن لم يكن يعني متخصص في كل شيء لكن لا, لكن, لكن لا يمكن أن يكون جاهل بأصول الحديث أو بأصول التفسير أو جاهل بقواعد الفقه الأساسية وقواعد الاجتهاد أو يكون جاهل باللغة العربية جهلاً يخرج عن أهل العلم هذا لا يمكن ولذلك لا يكون العالم الراسخ إلا صاحب العلم الموسوعين وهذا أي هذا الصنف هو الذي يدرك كثيرا مما لا يدرك الآخرون ومع ذلك قد تبقى بعض مصائل الدين إما لم يدركها حتى الراسخ في العلم ومن ما منها ومنها ما يسمى بالمشكلات أو مشكل الآثار كما سماها كثير من أهل العلم يعني بمعنى أنه لم يجزم أحد بشيء منها وعلى هذا هذه, هذه الأمور لا يتعلق بها تكليف لا يتعلق بها فيما من مكلفين في التي بقيت محل بيشكال أولا هي لست من أمور العبادات ولا من أمور العقايد القطعية ولا من أمور التي تتعلق بها أحكام الناس التي فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم إنما هي أمور جاءت إما من باب أو بقيت من الأمور التي ابتل الله بها الأمة ابتل الله بها العباد فينظر من يسلم ويدعن ومن لا يسلم ولا يدعن هذه مسائل معدودة قليلة قد لا يصل فيها حتى الراصخ من العلم إلى جزم ويقين ومع ذلك يبقى تبقى انموذج لوجوب التسليم تسلم الله جل وجل وأن ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم فيها حق لا بد من التسليم بها فأقول هناك ما لا يدركه الراصخ لكنه قليم ومع ذلك قد يمر رحيانا على الناس أجيال لا يدركون شيء يخرج واحد لا يمنع أن يخرج واحد من أهل العلم يدرك شيئا لم يدرك الأولون هذا ليس فيه مانع ليس فيه مانع متصورا وشرعا وإن كان هذا لا يعرف في مسائل الدين الكبرى جزما مسائل العظمى ومسائل مصالف الأمة وميتعلق بقضايا العقيدة الأساسية ليس هناك شيء يكتشف بعد لكن ما يتعلق بجزيات الأخبار أو جزيات الأحكام أو جزيات النصوص قد يوجد يعني فقه لا يفقاه إلا أهل عصر دون الآخر إما لأن الحاجة اللي لم تحدث إلا في وقت معين كبعض المسجدات التي انطبقت عليها النصوص في وقتنا هذا ولم تنطبق عليها نصوص قبل هذا الوقت فالمهم الفلاصة أن الأمور الدين هي على هذه الأنواع منها ما يدركها جميع المسلمين عامة المسلمين غالبا ومنها ما يدركها عامة العلم وطلاب العلم ومنها ما لا يدركها إلا الراسل في ومنها ما لا يدرك وهذا لا يدخل في هذه الأصناف لكن يبقى مما يجب التسليم به على أي حال والله أعلم صلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال وأكثر الاختلاف الذي يقول إلى الأهواء بين الأمة من قسم الأول ان جعل القسم الأول هو اختلاف الثلاث أين في قصدها ان, أن أغلب الخلاف بين اصحاب المذاهب, أصحاب المذاهب الفتحية والاختلاف بين بين أهل السنة أو بين أهل السنة وغيرهم في الخلافات التي لا تخرج على الملة أو ليست من البدع المغلظة أغلبها من النوع الأول من اختلاف التنوع لكن لما دخل فيها البغي والهوى من اختلاف التنوع الساعر لكن لما دخل فيها البغي والهوى والحسد يعني اشتد فيها المتخاصمون حتى وجد بينهم تعادي وتقاتل وولا وبراء ونحو ذلك مع أنهم النوع الذي لا يجب أن لا يكون فيه ذا وفعلا إذا نلت عدديا أو كميا نسبة الخلاف بين الأمة تجده يكون مما أصلاً الخلاف فيه سعاد لأن أغلب العلماء وأغلب طلاب العلم وأهل السنة والجماعة عموماً يتجنبون الخلاف الأكثاني الذي هو خلاف, خلاف تباد هذا لا يقع فيه إلا معاند أو إنسان صاحب هوى صريح في هوى فلذلك تجد أن, أن أهل السنة لا يجادلون العلماء لا يجادلون يقلون على الفجة ويكتفون ويكرهون المراء والجدل لكن فيما يتعلق بالخلاف الساب الخلاف فيه كثير بين أمه جدا حتى في عاد الصحابة وما بعدهم وما بعدهم حتى ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم كان من خلاف الساب لكن أوجب ما حدث من تلك الفتن الكبرى والأظمى ثم بعد ذلك أيضا بقيت أكثر الخلافات التي أثارت الفتن على المسلمين الفتن التي استوجبت أن بعضهم يتكلم في بعض من أهل العلم وأهل الحق والعدل هي من النوع الأول اللي هو خلاف الاجتهادي السائر لكنه انضاف إليه شيء من الهوى والبغي أو الجهل بما عند الطرف الآخر أو سوء الظن أو الحسد أو التعصب إلى آخره والله هذا ما يظهر لي والله أعلم رسال الله إليك فيه عبارة فيها إيهام لأن بعدها قالوا قريب من هذا الباب ذكر حديثة به ثم بعده مباشرة ذكر نوع الاختلاف في الكتاب وذكر منها الاختلاف بكلام الله جل وعلا يبدو لي أن الشيخ رحمه الله يقسم الخلاف مع خلاف أهل اللهوى مع أهل السنة وجمعه لنوعين نوع خلاف تأول وهو الأغلب خلاف أهل السنة مع المرجئة خلاف أهل السنة مع الأشاعرة مع المتكلمين مع أهل بالفرق وهي الأكثرية عدداً يرى أنه داخل في الخلاف التأول فيدخل في النوع, في النوع الأول ولا يدخل في النوع الثاني بخلاف الخلاف السنة مع الجهمية ومع الرافضة ومع غلاة المتصوفة وغلاة الفلاسفة هو داخل في خلاف التضاة هذا ما يبدو لي من خلال تأملي بإطلاع صلاة المستقيم لأن هذا كلام منقول عن الاكتضاء وأنا لاحظت هذا الغموض حتى في سياق الشيخ في الاكتضاء ففهمت من كلامه أنه لا يعد كل ما بين أهل السنة وبين أهل البدع لا يعده كله من خلاف التضغط خلاف كلام الأصحاب الشاطبي الشاطبي يرد يرى أن جميع خلاف مع أهل البدع خلاف التضغط الشيخ السلام بن تمية يرى أن أنواع كثيرة من الأمور التي خالف فيها البدع أهل السنة تدخل في باب التأول ان اذا كان اذا تدخل في بالتأول التاول فهي من نوع استلاف التنوع ولا يسمى استلاب الضبط هذا كما يظهر لي مع انه ما يحتاج لمزيد تحقيق نعلم نظريا حين بعد قال نجا في حديث عند البخاري سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله نسال الله يجعلنا جميعا منهم المراد بهذا الظل وهل هو ظل العرش يثبت كما جاء عن الله عز وجل ولا يقال أنه ظل العرش لا, لا يجاعد جوسا يقال أنه ظل العرش لا يقال يثبت كما جاء يثبت كما جاء عن الله عز وجل أما لماذا أظيف الله عز وجل فلا ينزمن نابن lors والحقيقة ان السؤال عن مثل هذه الأمور الأصل فيه أنه بدعة القاعدة والسؤال عنه بدعة التي تبتت عن إمام مالك بن أنس وعن غيره من الأيمان الصحيح خاصة السؤال عند العموم يعني سؤال طالب العلم وتخصص لا حرج فيه لكن بشروط أن يكون بينه وبين المسؤول وأن يجد للسؤال مبرر يعني من في نفسه أو يكون أثيره في مجلس أو أثير أثيره كشبهة في بعض المناسبات فيريد أن يرضى في عن هذه الشبه فلا حرج مجرد أن يكون انقدح في الدهن فيجب على المسلم عامة وعلى طالب العلم بخاص أن يتورع عن مثل هذه الأسئلة ويتقل الله عز لا يسأل إلا لحاجة أن يجد في نفسه ضرورة من أن يدفع شيئا في نفسه أو ضرورة من أن يشفت عقيدة أن مجرد الترف العلمي وأن يعلم مجرد العلم ينبغي به أن لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله بصداته وفعله ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يسأل وكما قلت قاعدة والسؤال عنه بتعه لأن في سؤال الشخص عن أو الرجل عن الاستواء قاعدة عظيمة تشمل كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله أولا ثم أمور, أمور الغيبية الأخرى ثانيا إلا ما يتعلق بأصل إثباتها أو إذا كان إنسان لم يفهم المعنى أصلا أما مثل هذا الحديث الذي معناه واضح سبعة يضجهم الله في ظله يوم ولا ظل إلا ظلها من حيث المعنى والحقيقة هذه واضحة في ذن لكن تبقى الكيفية الله أعلم بها وصرف الظل لا غير إلا عز قولهم بأنه ظل العرش أو ظل لبعض خلق الله أو ظل يفجزه الله هذا كله من القول على الله بغير علم ومن الحيدة عن إثبات الحق ومن التأويل الذي لا أصل له بل من اتباع المتشابه ونزيغ الذي نهى الله عنه وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين